قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا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 وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَاءٍ ثَقِيفٍهَا عَلَى مَاءٍ ثَقِيفٍهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أشرك بربي أحدا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 الضْرِ بِهُمَّ فَلَ الحياتةِ الدُّنْياكَمَا إ أَن زَلَّهُ مِنَ السَّماءِ فَخَلَ طَمين بَ الأررضِ فَأَصَبحها شمَا فَأَصَبحَشيمَا تَذرُوه الراح وَوكَانَ اللهَّهُ على كُلِّ شَيْئم مُ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 وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأُريِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَضع الكِتابَُ فَتَرَ الْمُجرِمِينَ مُشفِقِينَ مِنَّا فِيهِ وَيَقولُون وَيَقولُونَ يَ وَلَتَنَمَا لِهذَكِتابِ لَا يُغادِرُ صَغيرَ لَا يُغادِرُ صَغيرَةَ وَلَا كَبَةً إِللاا أَحصَّاه